Allahu Akbar, Allahu Akbar! Allahu Akbar, Allahu Akbar! a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 أشهد أن محمد الرسول الله حيا على الصلاة حيّا على الصلاة حيا على الفلاح حي على الفلاح الله Love